بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا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 لكم دينكم وني دين وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ رِضْوَانٍ كَأَنَّهُمْ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ Hvala što سأنسى ما بات لنغيب وما ح and uh.